نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وإحنه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا مع كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى والليلة مع فضل أبي عامر الأشعري رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبو عامر الأشعري عم أبي موسى اسمه عبيد بن سليم بن حصار البخاري بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أهطاص فلقي دريد بن السمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في رقبته رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته. جشمي رماه جشمي بسهم فأثبته في رقبتي قال فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني قال فقصدت له فلحقته فلما رآني ول فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت قال فكفى فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك قال فنزع هذا السهم قال فنزعته فنزى منه الماء قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفري قال واستخلتني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات قال فراجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل على, سبي... على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه قال فأخبرته بخبرنا الرمال, وخبري الرمال هي الحبال يعني الرمال هي الحبال نعم. قال فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال كل له استغفر لي فدع بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبد أبي عامر قال ورأيت بياض ابطيه إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس قال فقلت ولي فاستغفر فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ويدخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو غردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى فضل الأخرى من الأسدي رضي الله عنه روى مسلم بسنده من حديث سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلى لون الشجر قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم. قال فولوا فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال يا سلما إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله فعقر عبد الرحمن فرسه فعقر عندي فعقر ماشي فضل غيب بن كعب رضي الله عنه عقر أو عقر يعني, يعني قتل الفرس يعني الفرس قتل أو المركوب ثم اقتتل نعم فضل أبي بن كعب رضي الله عنه هو غيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن عمر بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري أبو المنذر وأبو الطفيل سيد القراء روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لوبين إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وثماني قال نعم فبكى روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال قال عمر أبي أقرأنا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 ليهنك العلم أبا المنزل طبعا أبي ابن كعب رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أي آية أعظم توقف أبي رضي الله عنه وأمسك عن الجواب خشية أن يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم فلما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعزم عليه إن كان عنده علم أن يكتمه ويقوله فقال ما قال ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم مهنئا إياه ليهنك العلم أبا منزل يعني ليكن العلم هنيئا لك هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بعلم أبي بن كعب رضي الله عنه. وفي الحديث الأول أن الله سبحانه وتعالى سماه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه منقاة عظيمة أن يذكر الملك الجليل سبحانه وتعالى اسم عبد فقير، أما يذكر ربنا سبحانه وتعالى اسم أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فضيلة ما بعدها فضيلة. نعم. وروى البخاري بسنده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من اربعة من ابن مسعود وسالم مولى ابي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل استقرئوا يعني اطلبوا قراءة القرآن استقرئوا يعني اطلبوا قراءة القرآن واطلبوا تعلم القرآن من هؤلاء ابن مسعود عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم نعم وروى النسائي بسنده عن طيس بن عباد قال بينا انا في المسجد في الصف المقدم فجذبني رجل من خلف جذبة فنحاني فجب... و... فجبذني فجبذني رجل من خلفي جذبة هي... و... مقلوب فجبذني مألوب جذبني قل واحد رجل من خلفي جبدة نعم فنحاني وقام مقامي قال فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو عبي بن كعب فقال يا فتى لا يسوءك الله لا يسوءك الله لا يسوءك الله يعني لا يحزنك الله وسببك أو سبب نعم إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نريه ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضل قال قلت يا أبا يعقوب ما يعني بأهل العقد قال الأمراء قوله هلك أهل العقد ورب الكعبة ثم قال والله ما عليهم آسى يعني لا أحزن عليهم ولكن آسى على من أضل آسى على من اتبعوهم يعني آس على الأتباع وأهل الوقت كما قالهم الأمراء وسموا بذلك لجريان العادة بعقد الألوية لهم عند توليتهم يعني عندما يولون فإنه يعقد للولي هذا والأمير لواء فلذلك قال أهل الوقت نعم وروا بسعب في طبقاته عن جندب بن عبد الله البجلي قال أتيت المدينة ابتغاء العلم فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس فيه حلق يتحدثون قال فجعلت أنضي الحلقة حتى أتيت حلقة فيها رجل شاحب عليه ثوبان كأنما قادم من سفر قال فسمعته يقول هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة ولا آسى عليهم قال أحسبه قال مرارا أحسبه قال أحسبه أحسبه أحسبه طيب أفتح عندي طيب يش... صح قال أحسبه قال مرارا قال فجلست إليه فتحدث بما قضي له ثم قام قال فسألت عنه بعدما قام كنت من هذا قالوا هذا سيد المسلمين أبي بن بن كعب قال فتبعته حتى أتى منزله فإذا هو رف المنزل رخ الهيئة فإذا رجل زاهد منقطع يشبه أمره بعضه بعضا قال فسلمت عليه فرد علي السلام ثم, ثم سألني ممن أنت قال قلت من أهل العراق قال أكثر مني سؤال قال أكثر مني سؤال ولا أكثر مني سؤالا أكثر أكثر صدر قال لما قال ذلك غضبت قال فجثوت على ركبتي ورفعت يدي هكذا وصف حيال وجهي فاستقبلت الكبلة قال قلت اللهم نشكوك نشكوهم إليك إن ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ونرحل مطايانا ابتغاء العلم فإذا لقيناهم تجهموا لنا وقالوا لنا قال فبكى أبي وجعل يترضاني ويقول ويحك لم أذهب هناك لم أذهب هناك قال ثم قال اللهم إني أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخاف فيه لومة لائم قال لما قال ذلك انصرفت عنه وجعلت أنتظر الجمعة فلما كان يوم الخميس خرجت لبعض حاجتي فإذا السكك غاصة من الناس لا أجد سكة إلا يرقان فيها الناس قال قلت ما شأن الناس قالوا إن نحسبك غريبا الناس المسلمين ما شأن الناس قالوا إن نحسبك غريبا قال قلت أجل قالوا مات سيد المسلمين أبي بن كعب. قال جندب فلقيت أبا موسى بالعراق فحدثته حديث أبي قال ولهفا لو بقي حتى تبلغنا مقالته حتى تبلغنا, تبلغنا مقالته وروى أحمد بسنده عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر فترك آية فلما صلى قال في القوم أبي بن كعب قال أبي يا رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها قال أو نسيتها لو نسيتها قال نسيت نسيتها. فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه هو عبد الله بن سلام ابن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف النبي رضي من ذريّة يوسف النبي رضي عليه السلام حليف النوافل من الخزرج الإسرائيلي ثم الأنصاري. قال البخاري بسنده عن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعد الله بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله الآية قال لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث يبقى الله بن سلام أيضا ممن بشروا بالجنة أيضا هذا يضاف إلى ما تقدم ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فعبد الله بن سلام كذلك نعم <تصفيق> <تصفيق> إيه؟ طبعا حسب علمه ما, ما سمات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض هذا على حسب سماعه هو أما غيره فسمع ما لم يسمعه سعد رضي الله عنه ورأى أحمد بسنده عن نصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة الفج هو الطريق الواسع الفج هو الطريق الواسع نعم يأكل من هذه الفضلة قال سعد وكنت طلقت أخي عميرا يتوضأ قال فقلت هو عمير قال فجاء عبد الله ابن سلام فأكلها <تصفيق> وروا ابن حبان بسناده عن يزيد ابن عميرة أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قالوا يا أبا عبد الرحمن أوصم قال اجلسوني ثم قال إن العلم والإيمان مظانهما من الثمثهما وجدهما أو العلم والإيمان مكانهما من التمسهما وجدهما فالتمس العلم عند أربعة عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة يعني, عشرة. يعني واحد من عشر من العشر المبشرين في الجنة لا مش من العشر المبشرين العشر المبشرون خلاص انتهينا منهم لكن معاذ بن جابة رضي الله عنه ايضا يخبر بما سمعه فقد يكون هذا قبل ان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم العشر او يكون بعده او عشر اخرون هكذا نعم. وروى البخاري بسنده عن قيس بن عبداد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه آخر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فصلى رقعتيني تجوز فيهما ثم خرج قال وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قال هذا رجل من أهل الجنة قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لماذاك رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخدراتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل له أركه قلت لا أستطيع فاتاني منصف من منصف بالضم فاتاني منصف فرضع ثيابي صفي الوالخادم يعني نعم بكسر الميم لا عندي بالضم آه. يعني نعم. نعم فرضع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلىها فأخذت بالعروة فقيل له استمسك قال فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الرودة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقة فأنت على الإسلام حتى تموت قال وذلك الرجل عبد الله بن سلام يعني هذا الذي قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه أغلب الظن أنه لم يسمع ما قيل في حقه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصحابة هم الذين سمعوا فالحديث الأول حديث سعد بن أبي وقاص يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنهم من أهل الجنة عبد الله بن سلام هذا صريح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ذلك استنباطا ولا استنتاجا كذلك الحديث الثاني أوضح وهو يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة فجاء عبد الله بن سلام هذا واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه انه من اهل الجنة وليس كما قال عبد الله بن سلام في هذا الحديث لا ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم وسأحدث كلمة ذاك ثم ذكر ما ذكر والحديث الثالث نوع عاشر عشرة في الجنة نعم وروا مسلم بسنده عن خارشة ابن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة قال وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا قال فلما قام قال القوم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال فقلت والله لا عنه فلا أعلم أن ما كان بيته قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله قال فاستأذنت عليه فأذن لي قال فقال ما حاجتك يا ابن أخي قال فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال فأعجبني أن أكون معك قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذاك إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانطلقت معه قال فإذا أنا بجواد عن شمالي فإذا ف... أنا بجواد عن شمالي الجواد جمع جدة جمع إيه جدة والجدة هي الطريق البينة المسلوكة والمشهور فيها جواد بالتجديد هذا هو المشهور نعم قال فأخلت لآخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال قال فإذا جواد منهج على يميني جواد منهج يعني أيضا طرق لكن واضحة مستقيم طرق إيه واضحة مستقيم نعم فقال لي خذها هنا قال فأتى بي جبلا فقال لي اصعد خذها هنا يعني اسلك منها هنا او يمشي منها هنا نعم قال فجعلت اذا اردت ان اصعد خررت على استي قال حتى فعلت ذلك مرارا قال ثم انطلق بي حتى اتى بي عمودا رأسه في السماء واسفله في الارض في اعلاه حلقه فقال لي اسعد فوق هذا قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء قال فأخذ بيدي فزجل بي قال فإذا أنا متعلق بالحلقة قال ثم ضرب العمود فخر قال بي يعني رمى بي فزجل بي يعني رمى بي قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحته قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله وأما العمود فهو عمود الإسلام وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت وروى أحمد بسنده عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم فكره دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود أنبأنا، أنبأنا إثنى عشر رجلاً يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يثبت الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غاضب عليه. طبعاً قال، طبعاً في الحشية، في الحشية قال الشيخ حبيب الله, الله، هكذا في المسند وهي غير مفهومة المعنى. الكلمة هذه غير مفهومة المعنى. والذي يبدو أن الصواب أروني إثنى عشرة أروني إثنى عشرة رجلا يقول هذا لعله يكون ايه؟ أقرب إلى الصواب يعني. قال فأسكتوا ما جاء به منهم أحد ثم رد عليهم فلم يجيبه أحد ثم ثلث فلم يجيبه أحد فقال أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى امنتم أو كذبتم قال ثم انصرف وانا معه حتى اذا جدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا كما انت محمد قال فاقبل فقال ذاك الرجل ذلك الرجل أي رجل تعلمون أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود قالوا والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك كلها, ولا كلها بالفتح نعم نعم شكرا أعلم وأفقه أعلم نعم والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك قال فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا كذبت ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم كذبتم لم يقبل قولكم أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم ولما آمن أكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم قال فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلام وأنزل الله عز وجل فيه كل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وروى البخاري بثنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قوله وهو مردف أبا بكر إما أن يكون المعنى أن أبا بكر رضي الله عنه كان رذيفه يعني يرقب خلفه طيب يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمام أبو بكر وأبو بكر خلفه يعني هذا يركب رحلة وهذا يركب رحلة وهذا هو الأقرب قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقولها أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك قال فيقول هذا الرجل يهدين السبيل قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير قال فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسرعه فسرعه الفرس ثم قامت ثم قامت تحمحمه ثم قام التحمحمه حضرنا اللي هي صوت الفرس دون الصهيل صوت الفرس ايه دون الصهيل نعم فقال يا نبي الله مرني بما شئت قال فقم مكانك لا تترك لا تتركنا احدا لا تتركنا احدا يلحق بنا قال فكان اول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له يعني كان في أول النهار مجتهدا ويبذل جهده ليمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقبض عليه حتى يأخذ الجائزة التي جعلتها قريش لمن يأتيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له حسنا كلمة المسلحة اللي هي الثغر الثغر ثغر من الثغور التي التي تكون للبلد فتطلق كذلك كلمة المسلحة على القوم الذين يحفظون الثغر من العدو فكأن سراقة كان في أول النهار عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر النهار يقف على ثغر يحمي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فسبحان مقلب القلوب. نعم. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرتي، ثم بعث إلى الأنصاري، فجاء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر، تسلموا عليهما وقالوا اركبنا آمنين مطاعين، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وحفوا دونهما بالسلاح، فقيل في المدينة جاء نبي الله جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله قال فأقبل يسيرا حتى نزل جانب دار أبي أيو فإنه لا يحدف أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها فجاء وهي معه يخترف يعني يجتني يخترف يعني يجتني نعم فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا, فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا قال قوما على بركة الله فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فدعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيه فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أن رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فاسلموا قالوا ما نعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثة مر قالها ثلاثة مراراً قال أي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال أفرأيت من أسلم قال حاشا لله ما كان ليسلم قال أفرأيت من أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال فرأيتم من أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال يا ابن سلام أخرج عليهم فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران